بسم الله الرحمن الرحيم والقوم وكتاب مما في رق منشور والبيت معمور والصدق المرجو والبحر مسجور نَوَتَ تَرَبِّكَ لَوَا قَعَ مَا لَهُ مِنْ دَافِعَ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَزِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَأَيْنَ يُوْمَئِذٍ الْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نار جهنم دعا. Izla'ha tascburu atau tascburu zawaan عليكم. Inna ma tujzuu nakaun tum taamul. Inna almuttaqin fi jannah wa nain. Baikin bima atau Wawatam Rabbum mada al jahim. Ulu ashramani am bima kun tum tampilun. Mutekin atasurin nascufa. Wazawajna hul bhuurin dan terbangedum duriyyatum bimalan alhakna dih m duriyyatum. Wma alatna hum m lghmeh m shayi. Klu mri m لَهُمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّن ت philanthropy فيها وَلَا تَئِيدُ وَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ غَمَّانٌ لَّهُمْ كأن مَا اخَذَ بَلَى ذَعْظُهُمْ عَلَى دَعْضِي يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَدْ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا قبل ندعوا، إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أن تبني من ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر ند ربص به رجل من قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طارون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديثهم مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماء والأرض والأرض اللعينة هم أم هم المصيصرون أم لهم سلم يستمعون به فليأت مستمعهم بسلطان مهين أم له البنات وله البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون Amg dahum al ghairi, fahum yebuhun. Am yuridun keidar, fakaladin kafuhum al mukidun. Am lahun ilah al ghairullah. Sazhalallah amma yushrifun. وَإِذ وقروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرهوم فذرهم حتى نلاقوا يومهم الذي فيه يصعرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا نُّكْرًا ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا 119. فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإجدار النجوم